ان يقاتلوا في سبيل الله ام ترى الى الملأ من بني اسرائيل اذ قالوا لنبي اللهم لنا ملكين ابعث لنا ملكا نقاتل, نقاتل في سبيل الله قال هل عسيت ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فالخروج من الديار والابناء عله طبيعيه وسبب فطري يجري في اعماق الانسان ما دام حيا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابلائنا ففراق الديار وفراق الابناء وفراق الاهل والخلان عملية صعبة وثقيلة على النفس البشرية ولذلك جاء رجلا في الصحيحين جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يا رسول الله اني اردت الهجرة في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم ويحك ان امر الهجرة شديد انتبه فالقضية ليست بهذه البساطة التي تظنها وليست بهذه السهولة واليسر التي تحسبها ويحك ان امر الهجرة شديد وفعلا شديد ومن اعرف بالنفس البشرية من خالقها او ممن اوحى اليه خالقها من اعرف باعماق النفس البشرية ومسارب الفطره الانسانيه من الله ثم من رسوله صلى الله عليه وسلم ويحك ان امر الهجره شديد وهو شديد وصعب ودونه خرط القتاد وتسلك الراسيات وصعود قمم وذر الجبال والحياه بين الهوام والسباع وبين الافاعي والاسود وبين اناس لا تعرف لغتهم غريب عنك لغتهم وعاداتهم وتقاليدهم امر ثقيل على النفس البشريه فالنفس بطبيعتها ترتاح ان تسمع لغة بلادها وترتاح ان ترى الوجوه التي قضت فيها قضت معها ردحا من الزمن ومع ذلك فاذا حقق المؤمن هذه العبادة عبادة الهجرة المتلازمة مع الجهاد فإنه يرجو رحمة الله إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله ومع شدة الهجرة فلا بد منها لأنه أمر لازب في أعناق البشر وفرض الهي تنزل من فوق السبع اطباق ليطبق فوق هذه الارض فوق الغبراء حركات يغذى مسيرها وخطا يغذى مداده بدماء بشر وبعرق اناسي وبجماجم شهداء يقول الله عز وجل ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قال قالوا ولم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جهنم وساءت مصيرا إِلَّا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فَأُولَئِكَ عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا سؤال رهيب رعيب في سكرات الموت وبعد خروج الروح ومن السائل الملائكه الملائكه باسطوا ايديهم ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم وهذه الايد المبسوطة لتقبض الروح هي الايد هي النفوس السائلة او هنالك ملائكه اخرى ينتظرونك في الكبر يسألونك ماذا فيما كنتم ماذا كنتم تعملون في الارض لماذا لم تحققوا عبادة الهجره والجهاد ألم تسمعوا عوامر الله تستنثركم للخروج؟ ألم تبلغكم شريعة الله تدعوكم للنفير؟ فما ذلكم فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض لم نكن نستطيع ان نرفع شعائر الله في الارض لم نكن نستطيع ان نتبق بين الله كاملا على انفسنا لم نكن نستطيع ان نعلن حتى بعض الشعائر البسيطه كالجلباب لازواجنا وكاللحيه لانفسنا وكالجماعه في اوقات الصلاه قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجر فيها اين بلدك يا اخي واين وطنك? اهي قطعة ارض ولدت فيها? اين دارك? اهي الدار التي نشعت فيها? ان دارك هي دار الاسلام. والمسلم ليس له دار الا دار واحدة هي الدار التي يستطيع ان يطبق فيها دين الله دار كل مسلم هي دار الاسلام وبيته هو المقر الذي يستطيع ان يلتزم فيه بدين الله عز وجل كما انزل وكما اراد قل يا عباد الذين امنوا ان ارض واسعة فايايا فاعبدون. ارض الله واسعة لابد ان تحقق العبادة ان لم تستطع تحقيق العبودية التي خلقت من اجلها في هذه القطعة فيجب ان تنتقل الى قطعة اخرى وان لم تستطع في القطعة الاخرى فالى قطعة اخرى وهكذا ما دام السلف رضوان الله عليهم عندما بدأت الذنوب تظهر وعندما ظهر سب السلف سب الصحابة في بعض المناطق هاجروا من المنطقة التي سب فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بأرض لا يستطيع الانسان ان يزاول فيها شريعه الصلاه لا يستطيع ان يعلن الصيام لا يستطيع ان يجلس مع مجموعة يدرس فيها القران لا يستطيع ان يرفع ان يطلق لحيته لا يستطيع ان يلبس زوجته اللباس الذي امر كيف بقطع من الارض يجتث بها دين الله اجتفاثا من اعماق الارض ويقطع فيها جذور الاسلام تقطيعا. فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك معواهم جهنم وساءت مصيره ولطالما هزني سبب نزول هذه الآية وتملكني الظهر والرعب وأنا اقرا رواية البخاري في سبب نزول هذه الآية أن هذه الآية نزلت في المؤمنين الذين لم يهاجروا من مكة في المؤمنين الصحابة الذين لم يهاجروا من مكة ولم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك فأولئك مأواهم جهنم جهنم أمر عظيم رهيب والله ثقيل على القلوب جهنم لأناس أعلنوا شهادتهم على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البخاري نزلت هذه الآية في المؤمنين الذين ظلوا في مكة وخرجوا يوم بدر مع أبي جهل خوفا وحياء وأثناء المعركة أثناء الغزوة اصيب بعضهم وقتلوا. فحزن بعض الصحابة من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا قتلنا اخواننا المؤمنين في مكة. فنزل القرآن يطمئنهم. يقول لهم لا أولئك المستضعفون في مكة انظروا ماذا تقول لهم الملائكة فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في العرض قالوا ألم تكن ارض الله واتع فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا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 لا يستطيعون ان يثبتوا على الباب اذا اركبوا عليها. ولا يهتدون سبيلا لا يعرفون الطريق الى المدينة. الى محجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الى طيبة الخير حيث يلحقون بقائدهم مركز التوجيه ومحط النور ومنبع الهداية. ومركز ال الحكمة والتوجيه والبناء والانبثاق والانطلاق. اقول ايها الاخوه ولذلك كانت مكانة الهجره عظيمة عند الله عز وجل. ومن هنا اصبحت الهجره اسما يميز المجتمع المسلم. وفاز المهاجرون بهذا اللقب. واصبحت كلمة العجرة مرادفا للصدق. وسمى الله عز وجل المهاجرين صادقين. ولكنه سمى الانصار مفلحين. ولم يسمهم صادقين. يقول الله عز وجل. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله وردوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. اما اهل المدينة اما اهل المدينة فقال الله عز وجل عنهم والذين تبوروا الدار واليمان من بعد من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون فدرجة الصدق اعلى لأنها مقارنة, لانها مقارنة لمنزلة الهجرة التي لا يتم الجهاد الا بها. ويقول الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة. مراغما اي رغاما اي ترابا اي مهجرا اخر وملجعا اخر ومحصم اخر يلقجع اليه ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه وسعه ساعة في الرزق في الدنيا في الدنيا ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يبركه الموت فقد وقع اجره على الله. دعوا صدقته وثوابه وحسناته لرب العالمين يقدرها. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله إن الله كان غفورا رحيما وقع اي ثبت أجره على الله عز وجل الله عز وجل بتفضله ورحمته يتكفل بأن يأجره بما شاء وكيف شاء فقد وقع اجره على الله واعظم به من اجر واجزل بها من مسوبه وانعم بها من منزله ان يتكفل رب العزه بان يقول ان منزلته عندي وانا اخضعها حتى اكشفه له عندما يلقاني فقد وقع اجره على الله ان الله كان غفورا رحيما وكل من خرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله فلا بد في هذه الدنيا ان يجد سعه في الرزق وفي الاخره ثوابا عظيما بنص القران الكريم وانا رايت ذلك رايت ذلك بنفسي في اولئك الشيشان والشركس الذين هربوا من جحيم الشيوعية والقيفرية قبلها. وجاءوا واجتوأوا وسكنوا في الاردن حيث لا دار ولا خيمة ولا شجرة. في صحراء سرق الاردن وفي جبالها وكان الواحد من الشيشان يجد ويكد طيلة يومه حتى يستطيع ان يكسب ثمن رغيفه كانوا لا يملكون من الدنيا شيعا واقطعوا في الاردن بعض المناطق الجرداء وجاءت مصيبه فلسطين سنه ثمان واربعين وهاجر الناس من فلسطين ثم مصيبه سبع وستين وهاجرت البقيه الباقيه حيث ابتلعت فلسطين كلها في فم التنين الصهيوني ووصلوا الى شرق الاردن وكانت البلد التي لا تساوي دينارا واحدا اصبحت اصبح ثمن المتر الواحد قد يزيد على فرشه ذهبا قد يزيد ان ثمن المتر الواحد وصل اكثر من الف دينار اكثر من الف دينار اي ان ثمن الدنم الذي لا يساوي الا مثل هذا البيت يصل مليون دينار اردني اي عشرة ملايين عشرة ملايين من الريالات ومن يهاجر عندها تذكرت عدة الله لهم ان لم يجدها اباؤهم فقد وجدها ابناؤهم وتقوى الاباء رزق للابناء واما واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا كان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري فالجدار بقي قائما حتى يبلغ هؤلاء الايتام الذين كان, اللذين كان اباهما صالحا فكبروا واستخرجوا كنزهم وتوسع رزقهم, رزقهم بصلاح ابائهم وبتقوى اجدادهم وفي بعض الروايات في التفسير ان جدهم السابع كان صالحا فمن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعى وابشروا ايها الاخوة المهاجرون في سبيل الله لن ينساكم الله من فضله ففي الحديث الذي صححه او حسنه قال الترمذي عنه حسن صحيح وفيه احد الرواه وقد وثقه ابن حبان يقول صلى الله عليه وسلم من وضع رجله في الركاب فاصلا اي مفارقا اهله من وضع رجله في الركاب فاصلا فلدغته هامة اي افعى او عقر فمات او وقصته اي اسقطته دابته فمات او مات باي حتى اي باي موت مات فقد فهو, فهو شهيد فهو شهيد وفي صحيح مسلم ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ويتساءل بعض الاخوه عن اخينا الشهيد يحيى هل هو شهيد في سبيل الله ذا الشهيد الذي سقط في افغانستان وانا اسائلكم بالله عليكم ما الفرق بين ان تسقط برصاصه شيوعيا في جاجي وبين رصاصه شيوعي في ترمنجل. هل الحدود اعتبار عند رب العالمين هل لجدل هل الشاب الذي يسقط في سفع الجبل في ترمنغن الباكستانيه لا يعتبر شهيدا والذي يسقط في اعلى الجبل في باجاج العفوانيه يعتبر شهيدا اي سؤال هذا ايساله عاقل يدرك طبيعه هذا الدين العالميه ويعرف ان العرض كلها لله وان الانسان كل الانسان هو مجال العمل الاسلامي لقد قرات في المبسوط للامام محمد بن الحسن يساله تلميذه قلت ارايت رجلا يخرج عليه قطاع الطريق فيقتلونه ما حكمه? قال هو شهيد. لا يغسل ولا يكسن ويدرج في ثيابه. وفي مختصر القدور من خرج عليه قطاع الطريق ثم فقتلوه فانه لا يعامل, لا يعامل الا كالشهيد. لا يغسل ولا يكفن ويدرج في ثيابه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه شهيدا سماه شهيدا فقال من قتل دون ماله فهو شهيد إذا كان الذي يقتل دفاعا عن ماله داخل بيته أو هو راكب دابته يريد أن يغير جوه او يسافر سياحة في الارض ان كان قتل هذا يعتبر شهاده فكيف باخينا يحيى لقد خرج مهاجرا في سبيل الله وانا كنت في جدة ايام الحج واتصلت فيه شقيقته وامه ونصف ساعة وهم يناشدونه ان يرجع الى الجامعة يقولون له يا يحيى لقد افتتحت الجامعة وبدع الفصل وهو يرد عليهم لقد نسيتكم لقد نسيت الجامعة انا اريد الجنة لن ارجع الا بالشهاده خرج مهاجرا في سبيل الله وقتل ليس دون ماله. بل قتل دون مال المجاهدين وقتل في عرض الرباط وقتل وهو يجزج يجهز الغزاة. هذه اربع سمات كل سمة تكفي ان تنزله منزلة الشهادة وان ترفعه الى مراتب الشهادة ولكن انعامله كمعاملة شهيد المعركة كيف لا نقاط معامله معاملة شهيد المعركة هذه نصوص الفقهاء يقول ابن حجر لقد اتفقت الروايات ان سيدنا ان عثمان بن عفان قد اعتبر شهيدا ولم يغسل ولم يكفن. اذا كان عثمان رضي الله عنه قد كتل في بيته فلم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه وعدرج في ثيابه كفنا يلقى الله عز وجل بجروحه اللون لون الدم والريح ريح المسك. فكيف الذي كتل بعيدا عن اهله غريبا عن دياره غريبا عن دياره وقد قرأت بفضول بعد شهادته رسالة موجهة الى احد إلى احدى ارحامه يقول لهم فيها لن اعود اليكم ابدا وان زرتكم فلن ازوركم قبل ستة اشهر ان كل شيء في مكاني صعب البرد شديد والحر في النهار شديد والطعام مضنك والجبال مضمية وكل شيء غريب عني ولكنني في قمة السعادة انني في قمة السعادة لانني اشعر اني اؤدي واجبا لا استطيع اداءه عندكم ولو مكت سنة او اكثر ولذلك ايها الاخوه يجب ان يكون واضحا في هذا في اذاننا ان الذي يهاجر في سبيل الله فيموت فهو, في فهو شهيد وفي صحيح مسلم من مات في سبيل الله فهو شهيد من مات في سبيل الله اي في ارض الرباط او في ارض المعركه دون قتل فهو شهيد وفي الأثر الذي رواه ابن المبارك في كتابه الجهاد عن فضالة ابن عبيد التابعي المشهور انهم كانوا في غزوة في بلاد الروم ومات أحد المجاهدين وقتل أحدهم قتل أحدهم فدفن ومات أحدهم فدفن فجلس فضالة فوق رأس الميت قالوا لفضالة اتجلس فوق رأس الميت وتترك رأس الشهيد فقال والله ما ابالي من اي الحفرتين بعد ما ابالي ان ابعث من هذا القبر او من هذا القبر لانهما بمنزلة واحدة لان الله عز وجل يقول والذين قتلوا في في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا سواء قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لن يخير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم يقول فضاله للذين يعاتبونه فاذا كان الله تكفل للمهاجر الميت في سبيل الله تكفل بان يدخله مدخلا يرضاه وبان يرزقه رزقا حسنا اذا والله لا ابالي ابعثت من هذا القبر ام من هذا القبر ايها الاخوه ان منزلة الجهاد عظيمة ولا جهاد الا بهجرة والهجره منزلتها مقترنه مع الجهابها جزيل فاخلصوا النيه واصدقوا الطويه واياكم ان تفسدوا هجرتكم بالشكوك واياكم ان تتراجعوا او تتباطؤوا اقدموا واقبلوا واثبتوا وانتم مقبلون على عظيم كريم ولن يندم ولن يتحسر من اقبل على اكرم الاكرمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ان بعض الاخوتي يظنون ان الذي يقتل خطا في المعركه او يموت في عرض الرباط لا يكتب له اجر الشهاده لقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل ارتد عليه سيفه فقتله قالوا يا رسول الله اهو شهيد قال هو شهيد وانا عليه شهيد هو شهيد وانا عليه شهيد وامرهم بان يدفنوه بدمائه وان يدرجوه بثيابه لم يغسلوه ولم يكفنوه وهذا عامر بن الاكوع نزل للمبارزة يوم خيبر مع مرحب احد قادة اليهود فاراد ان يتسفل له فارتد سيف عامر على نفسه وقتل وعامله صلى الله عليه وسلم كما عامل, كما عامل شهداء خيبر لم يفرده عن شهداء خيبر بل عامر كثيرا ما كان يرد ذكره اما على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم واما على لسان اخيه الصحابي سلمة بن الاكوى عامر بن الاكوع شقيق سلمة بن الاكوع فالذي يقتله احد المجاهدين خطا او يقتل بيد المنافقين ظلما او يخرج له قطاع الطريق ويقتلونه سواء كان في بيشاور او على الطريق الى جادي او في داخل بغمان او في مزار شريف او في بروان الكل واحد واشميتة شهادة والقتلة شهادة في سبيل الله ولذلك ايها الاخوه لا تترددوا ولا تتشككوا وحتى لا يتلجلج في صدوركم اي شك في شهاده اخينا يحيى وحتى لا تتلعثم انفسكم والسنتكم في اليقين ان هذا شهيد رايتم الكرامه التي اظهرها الله من خلال رائحه دمه ان بعضكم هنا من الجالسين قالوا لقد شممنا مسك مسك دمه على بعد خمسمائة متر لقد شممنا رائحة الغرفة بعد أيام تعبق مسكا وتنبعث عطرا لقد حدثني أحدكم عن آخر أنه رجع إلى زوجه إلى زوجته فعندما دخل البيت قالت له زوجته اي عطر هذا الذي تعطرت به قال والله ما مسست طيبا ولا لمست عطرا وانما حملت شهيدا ولذلك يا ايها الاخوه اياكم ان يدخل في نفسكم شك او ريب في منزلة الذي يقتل في اي مكان في هذه الارض ان كان خارجا في سبيل الله ومن يهاجر في سبيل والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم نرجو الله عز وجل ان يخلص نياتنا جميعا وان يتقبل هجرتنا وان يجمعنا مع السابقين الاولين من المهاجرين والانصار وان لا يحرمنا ثواب الهجرة وان لا يحرمنا اجر الشهادة في اي مكان قتلنا وفي اي ارض متنا ما دمنا على الطريق ثابتين وعلى الجادة مثابرين ولم نلتفت الى اليسار او الى اليمين يا ايها الاخوه يتقبل الله طاعتكم ويثبت الله اجركم ونرجو الله ان يخلص نياتكم وان يلهمنا العمل الصالح واثبتوا فان امر الهجره شديد ولا بد منه من اجل الاجر العظيم والجزيل والجزي الكريم من رب العالمين ارحم الراحمين واكرم الاكرمين وبالله عليكم وبالله عليكم اذا كان رب العزة يكرم بعض المؤمنين وهم في بيوتهم بكرامات تظهر على ايديهم وبعضهم اذا كان رب العالمين يعتبر كل مؤمن صالحا متقيا وليا هنا قليما من اولياء الله فان لم يكن المهاجر وليا فلن يكون لله وليا ان لم يكن المهاجر في سبيل الله والمجاهد في سبيل الله من اولياء الله فليس لله اولياء على ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون ان الذين ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا امنوا ثم اتقوا احسنوا والله يحب المحسنين فاذا كان قدامه ابن مبعون قد احتج على عمر بن الخطاب يوم أن شرب الخمر وامر عمر بجلده قال ليس لك علي سبيل فانا امنت وهاجرت واتقيت فليس لك علي سبيل والله يقول ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا كان يفهم هذا فاتفق فالتقى الصحابه ليتشاوروا في امر قدامه فقالوا خرجوا انه ان كان قدامه يتاول ذلك مخطئا فاجلدوه وان كان يظن او يعتقد استحلال الخمر فاقتلوه لانه ارتد فقالوا له هل تعتقد استحلال الخمر فقال لا انني اتاول ذلك فقال اذا فاجلدوه اذا كان قدامه قد احتج على عمر بهجرته بهجرته لان الهجره امرها شديد ولكن جو ثوابها عظيم عند رب العالمين وأي منزلة أعظم ممن ترك بيته وأهله وخلانه ووظيفته وخرج لينصر الله ورسوله ودينه خرج مهاجرا في سبيل الله ليحمي أعراض المؤمنات ليحمي الحرمات التي تنتاج ليحمي الاراضي التي يذكر فوقها لا اله الا الله وكيف كيف القرار وكيف يهده مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي القائلات القائلات اذا خشين فضيحه فضيحه جهد المقاله ليتنا لم نولد من يحمي اعراض اخواتنا في افغانستان من لها هل من معتصم بين المسلمين رب ومعتصماهم طلقت من افواه الصبايا لا لامست اسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم اين نخوة المعتصم اين الرجولة ان فقدنا الدين اين النخوة اين المروعة ان تركنا الكتاب والسنة الا الا تستحثنا الا تستنفرنا الا تخرجنا النات الثكالة وصيحات الايام واحزان الايتام الذين لا يجدون كوتا يملؤون به أفاههم ولا كساء يسترون به أجسادهم واعلموا أن الله صلى الله وسلم على نبيه قديما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وامرا حكيما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 اللهم إنا نسلك الفردوس الأعلى اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحينا سعداء وعمتنا شهداء وحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وألف بين قلوبهم والصح ذات بينهم وحدهم سبول السلام اللهم انصر المجاهدين في الفلبين وفي فلسطين وفي كل وفي لبنان وفي كل مكان اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن وجعلنا من جنود القرآن عباد الله اللهم اغفر اللهم اغفر لنا ولكافة المسلمين اللهم ارحم شهدائنا وتقبل موتانا واجمعنا معهم في الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا والحمد لله رب العالمين واقم الصلاة ان الصلاة تأمر بالفحشاء ان الصلاة تنعى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون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 اعتدلوا ألصف الكعاب بالكعاب والمناكب بالمناكب القبل الى اليسار قليلا قليلا الله أكبر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 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في العرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك معواهم جهنم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 ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما الله أكبر اتماع الله لمن حمده الله أكبر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 يا أيها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله افتاقلتم إلى العرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويتبد قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصر الله إذا خرجوا الذين كفروا ثاني سنين ثم في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله